وَلَا يَلْمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَلْمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُلْنُونَ وَمِنْهُمْ أُمْمِيُونَ لَا يَلْمُونَ الْكِتَابَ إلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَظْنُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كتبوا الكتاب بأيديهم ثم هذا من عند اللَّهِ ليجثوا فيه ثمنا قليلا فوين لهم مما كتب بأيديهم ووين لهم مما 114. لا استنى النار إلا أياما معدودة 115. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 117. من كَتَبَ سَيِّئَاتٍ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ 120. هم فيها خالدون 121. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وَذِكْرُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا وَأَقِيمُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ